وَلَمْ يَغْضُفِ الذَّرَّانِ لَجَنَّ مَكَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تَنقُمُ قُلُوبٌ لَا كَهُمْ نَبِيها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَنَّهُمْ أُنْعِمَ بِهِمْ أَضَلّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 مَنْ يُهْدِ نَا ذِ الْحَقِّ وَبِهِ يَهْدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنَّهُ وَإِذَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِيمَ لَفُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا وقت ذا إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها أسألونك كأنك حفي عنها قل إذا ما علمها عند الله ولكن أثر الناس لا يعلمون